طبعا نهضة نتكلم عن بعض السلوكيات المرفوضة الممكن نراها من بعض أخواتنا إلانا على يقين بإذن الله تورك وتعالى إنهم عندهم في قلوبهم قدر كبير جدا من حب الله سبحانه وتعالى ومن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلشان كده أنا النهاردة بإذن الله يتورك تعالى أوجه لهنا جميع الحوار مفتوح أوجه طبعا الحوار من القلب إلى القلب أوجه حوار لكل أخواتنا اللي فضل الله يتورك تعالى ممكن تكون الأختلاب سطاحها ولكن الأسف باقي الثياب لا يحبها أبداً ربنا تبارك تعالى وارضاها وأود من البداية أن أنا أقول لأختنا النهاردة أنا أقول أنت بفضل الله أختلينا كلنا أختلينا مسلمة يمكن سبحان الله تكوني وقعت في هذا الذنب أو في هذه و فيش أصلا أن هذا الأمر خطأ او هذا الأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى